ذكروا أن الأصمعي اللغوي قال جلس مرة يقرأ عند أعرابي يقرأ من حفظي فقرأ هذه الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان مكالا من الله ثم قال الأصمعي والله غفور رحيم فقال الأعرابي اللغوي الفصيح البالبليغ قال لهم هذا كلام منيا يا اسمعي قال هذا كلام الله قال لا والله حاشة ليس هذا كلام الله قال هذا كلام الله قال أعد فأعد أره والسارك والسارك فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال الله والله ظفور الرحيم قال والله ليس كلام الله افتح المصحف فستح المصحف ثم قرأها والسارك والسارك فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال من الله والله عزيز حكيم فقال الاعرابي نعم هذا كلام الله عز فحكم عز فحكم اعطاك حكم صار يؤذب الناس عز